مَلَكَتْ أَمَانُكُم مِن شُرَكَ أَفِي مَا رَرزَقُنَاكُم فَأَن تُم فيِيهِ سَو فَأَن تُم فيِيهِ سَوَ أُن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 يُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعَاءً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ